فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَبْعَدَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَصْبِرْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ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 دَاهِي أَن أَنفِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَاتَّقُوا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ على اقل انسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها غذاء ومنافع ومنها تاكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ